إن أبطأت غرة الأرحم و عنا فأسرع شيء إن غرت الله غرة الله يا غرت الله جد السيرة مسرعة في حل عقدتنا يا غرة الله إن أبطأت غرة الأرحم و عنا فأسرع شيء إن غرة الله يا غرة الله جد السيرة مسرعة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 لا تقنطن إذاً من رحمة الله قامت في كل ناحية وأظلمت جللاً والحمد لله إن أبطأت غرة الأرحم وابتعدت عنا فأسرع شيء غرة الله يا غرة الله جيد بالسيرة مسرعة في حل أقدتنا يا غرة الله لم يرتجى كشف ضر ثم حادثة في كل نائبة إلا من الله لم يرتجى كشف ضر ثم حادثة في كل نائبة إلا من الله لن يرتجى كشف ضر ثم حادثة في كل نائبة إلا من الله فاتق به في ملمات الأمور ولا تجعل يقينك يوما غير ما الله إن أبطأت غرة الأرحم وابتعدت أنت أسرع شيء إن غرت الله يا غرت الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا يا غرت الله كم من الطائف أولى هل إله وكم أشياء لا الحصي من نعمة الله كم من الطائف أولى هل إله وكم أشياء لا تلحصي من نعمة الله كم من لطائف أولى هالإله وكم أشياء لا تلحصي من نعمة الله نعم علينا جزيل الشكر منتشرا في كل جارية فضلا من الله إن أبطأت غرت الأرحم وابتعدت عنا فأسرع شيء غارة الله يا غارة الله جيد السير مسرعة في حل عقدتنا يا غارة الله ما لملاد ولا دخر ألود به ولا عماد ولا حرز سوى الله ما العود به ولا عماد ولا حرز سوى الله ما لي ملاد ولا به ولا عماد ولا حرز سوى الله سبحانه يخيب لي ظن انت حسبي ما من الله إن اطه اظهرت الأرحم وتعدت عنا فأسرع شيء إن غرت الله يا غرت الله جئت السير مسرعة في حل عقدتنا يا غرت الله إن أطعت غرت الأرحم وابتعدت عنا فأسرع شيء إن غرت الله يا غرت الله جئت السير مسرعة في حل عقدتنا يا غرة الله في حل عقدتنا يا الله في حل عقدتنا يا الله في حل عقدتنا يا الله في حل عقدتنا يا الله